وإنك لن تنقل القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لأهله اني انا استذرا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس ان انكم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 يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعدس إن فإنني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعة آيات في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ بِالْمَوْعِ وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والأنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمن قالت نملة يا أيها النمن دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم, لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 لو عذبا إنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحط به فقال حط بما لم تحط به واجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء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 قال سَنَنظُرُ أَصْدَقُ تَمْكُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَّ بِمَالٍ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ابْلِجْعَ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا لَهُمْ بِهَا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 بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض إلىهم مع الله فَإِن لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهُهُم مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا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 في السماء والأرض إلا في كتاب مبين القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه له دو ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 أن الناس كانوا بآياتنا لا يُقنون ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي ولم تحيط بها علما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 وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ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 آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون